बुक थ्यू पंधरा फळे आणि खाद्य पदार्थ माझ्या जवळ एक स्ट्रॉबेरी आहे معي حبه فراوله معي حبه فراوله ما جاء जवळ एक कीवी आणि एक तरबूज आहे معي حبه كيوي وشمامه ما جاء जवळ एक संत्रे आणि एक द्राक्षा आहे معي برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت. ماझ्याजवळ एक सफरचंद आणि एक आंबा आहे. معي تفاحه وحبه مانجو. معي تفاحه وحبه مانجو. माझ्याजवळ एक केळे आणि एक अनानास आहे. معي موزه وحبه اناناس. معي موزة وحبت انا ناس مي فروت سالد بنواتا هي انا اعمل سلطة فاكهة انا اعمل سلطة فاكهة مي ٹوست کھاتا هي انا اكل قطعة ٹوست انا اكل قطعة ٹوست مي لونيا صوبت ٹوست کھاتا هي انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده مي لوني اني جام सोबत توست کھاتا ہے انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى مي ساندويچ کھاتا ہے انا اكل ساندويتش انا اكل ساندويتش مي مارغرين सोबत ساندويتش खाता है انا اكل ساندويتش بالمارغرين انا اكل ساندويتش بالمارجرين مي مارغرين आणि टोमॅटो सोबत सاندويتش खाता है انا اكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم انا اكل ساندويتش بالمارجارين والطماطم امहाला पोळी आणि भाताची गरज आहे نحتاج الى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز आम्हाला मासे आणि स्टिक्सची गरज आहे نحتاج الى سمك وستيك نحتاج الى سمك وستيك أم هالا بيزا آن سباغتي چي گراجاه؟ نحتاج إلى بيزا و ماكارونة سباغتي نحتاج إلى بيزا و ماكارونة سباغتي أم هالا آنكي كونتيا وسطون چي گراجاه؟ ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ أم هالا السوب ساتھی غادر أني طوميتو چي غرزا هي؟ نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة سوبر ماركت كوتي آ هي؟ أين السوبر ماركت؟ أين السوبر ماركت؟ www.50languages.com वर डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लैंग्वेजेस जाऊन अपन या ऑडियो कोर्स से धड़ व नीन प्रत डाउनलोड करू शकता